اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى و إ ن خير الهدي هدي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن شر ا ل أ م و ر م ح ت ث ا ت ه ا و إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار ثم اما بعد عباد الله يقول الله جل وعلا في ا ل ص و ر ة ا ل ع ظ ي م ة التي مازلنا في الكلام حولها وهي ص و ر ة القصص ويوم يناديهم ف ي ق و ل ماذا أ ج ب ت م المرسلين فعميت عليهم ا ل أ ن ب ا ء يومئذ فهم لا يتساءلون ف أ م ا من تاب و د ا م ى وعمل صالحا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 له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم و إ ل ي ه ت ر ج ه العلى تعالوا بنا نعيش مع هذه ا ل آ ي ا ت في هذه ا ل ج م ع ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله تعالى يقول ربنا جل في علاه مخاطبا من أ ع ر ض عن منهج الرسل ويوم الملائكه فيقول ماذا أ ج ب ت م المرسلين وهو سبحانه وتعالى أ ع ل م بهم و أ ع ل م باستجابتهم من عدم استجابتهم للمرسلين هل أ ج ا ب الرسل هل استجاب ل أ ن ب ي ا ء الله تعالى هل استقام على أ م ر الملك سبحانه في أ م ر ه و ل ي ه أ م أ ن ه م أ ع ر ض و ا واستكبروا أ م أ ن ه م خالفوا الله جل وعلا وخالفوا أ و ا م ر نبيه صلى الله عليه وسلم ويعطي ناديهم ت ف ك ي ت ا وهانه واستلذالا وليس ل ل م ع ر ف ة فالله جل وعلا يعلم كل شيء ويعلم خائنه الاعلى وما تخفي الصدور ويوم يناديهم في يوم لا مرد له من الله في يوم ا ل ق ي ا م ة يوم يعرض الخلائق على الله جل وعلا ي و م إ ذ ت غ ر ض و ن لا تخفى منكم خ ا ص ي ة ويوم يناديهم الذي يناديهم هو الله جل وعلا تذكيسا و إ ه ا ن ة وتحصيرا لهم على حالهم فالذي ينجو في هذا اليوم هو النابي والذي يهلك هو الهالك السعيد في هذا اليوم هو السعيد والشقي في هذا اليوم هو الشقي ماذا ادبتم المرسلين هل استجبتم ل أ ن ب ي ا ئ ك م هل اطعتم نبيكم صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وانظر لقول الله جل و ع ل ى المرسلين مع أ ن الذي يرسل رسول واحد في الغالب أ ن الذي ياتي أ م ة من ا ل أ م م أ و ط ا ئ ف ة من الناس إ ن م ا ي ا ت ي ه ا ل نبي واحد فاذا هلك هذا الجيل واراد الله ان يرسي انبياء اخرى يكون بعد هلاك الجيل الاول كما كان ت في بني اسرائيل اما في امتنا فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكن دعوه الانبياء واحده ان الدين عند الله الاسلام ومن يرتب غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين ولقد جعلنا في كل امه رسولا ان ا ع م د و ا الله واجتنبوا الطاغوت فما من امه اتاها نبيه الا ودعوه الانبياء واحده الا في التحليل والتحسير لكل ج ع ل ن ا م ن ه ش ر اقنو من ه ا ج ا لكل ممم لكل نبي ل ه يمشي ع ة و ل ه من هجر ا وابنا شريعتي و أ ب ق ى ش ر ي ع ة و أ الشريعتي ة ع ة ا ل ب ا ف ئ ه وخالد ة ا ل شريعتو محمد صلى الله عليه وسلم من مجامع الدين والدنيا و ا ل آ خ ر ه فلا ش د ة مطلقه كما كان عند اليهود ولا ل ي ن مطلقا كما عند النصارى انما ن ي ن و ش د ة جمعت بين خ ي ر الدنيا و ا ل آ خ ر ه في كل أ ح ك ا م ه ا و أ و ا م ر ه ا وباهلها ماذا أ ج ب ت م المرسلين تعمت َ ي عليهم الانبار يومئذ فهم لا يتزاولون ومن كان في هذه اعمى َ فهو في ا ل آ خ ر ه اعمى واضل سبيلا عميان البصائر عميان القلوب الذين عموا عن الحق فما ر أ و ا الحق الذي أ ر س ل الله به أ ن ب ي ا ء ه عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ع م ر و ا عن الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ف ع ر ي ت عليهم ا ل أ ن ب ي ا ء في هذا اليوم ومن ذلهم وهوانهم وحقاربهم على الله جل وعلا عن ماذا يتفاءلون إ ذ ا كان هذا في الموضع و إ ذ ا كان هذا في يوم ا ل ق ي ا م ة فلماذا لا نبادر في الدنيا حيث المهند وحيث التكليف وحيث الوقت الذي يكره الله ج ز ر ن ا من عمرك ل أ ي شيء ف أ م ا نمتاز وانا وعمل صالحا فعتى ان يكون من الممسحين الكلام عن يوم ا ل ق ي ا م ة ويوم ي ن ا د ي ه في يوم ا ل ق ي ا م ة ف ع م ي ت عليهم ا ل أ ن ب ا ء ي و م إ ذ ن في يوم ا ل ق ي ا م ة تلتفت ا ل آ ي ا ت ب ل ا غ ة من يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ى أ ي ا م الدنيا فبعد ان كان الحديث عن هود ا ل ق ي ا م ة وعن الموقف والسؤال امام ملك الملوك سبحانه فاذا بقول الله جل وعلا فاما من سال متى الدنيا وامن وعمل ص ا ل ح ة متى الدنيا ا ذ ا قبل ان تلقى الله وقبل ان توقف بين يدي الله وصفوهم انهم مسؤولون وقبل ان تسال امام الملك تسال ربك امن بالله جل وعلا و ب ا ن ب ي ا ئ ه ورسله اعمل عملا صالحا تواجه به ف أ م ا من تاب و آ م ن وعمل صالحا فعفى ان يكون من المفلحين وعفى من الله عز وجل تفيد التحقيق عسى ان يكون من المفلحين اي ان تاب يكون من من من الظنوب والآتا و آ م ن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا ف إ ن ه من التحصيل أ ن ه من المفلحين عند الله جل وعلا إ ذ ن كما قال الله سبحانه أ ف ن ج ع ل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ماذا أ ج ب ت م المرسلين عميت عليهم ا ل أ ن ب ا ء يومئذ فهم لا يتساءلون من ذلهم ورعبهم ومن هوانهم وحقارتهم عند الله جل وعلا فيا أ ي ه ا الناس الق ربك جل وعلا و أ ن ت قد قدمت توبه و إ ي م ا ن ا ً وعملا صالحا ً ف إ ن فعلت ذلك ف أ ن ت من المفلحين وكل هذا من الرد على ق ر ي ش و أ ت ب ا ع ق ر ي ش عندما قالوا إ ن ا ل س ب ع الهدى معك م ت خ ط ف من أ ر ض ن ا تتخطفون من ا ل أ ر ض ماذا ستفعلون امام الله جل وعلا كيف وبماذا اجبت المرسلين ثم عندما يروا العذاب ويتيقروا ل ه ل ا لا يتجراون على السؤال ولا على ا ل ا ج ا ب ة فيا ايها العبه ا تب الى ربك واحدث و ب ه ان ا لم يات من قبول ا ل ت و ب ة أ ع ظ م من ا ل م ع ص ي ة ق ل ي ا ب الذين د ي ا أ ف ر ب و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو ر م ض ا د و أ ن ي ب و ا إ ل ى ربكم و أ س ت م و ل ه امن اعمل صالحا ان فعلت ذلك ف أ ن ت من الممكنين ل ا هل ذلك ب أ ي د البشر هل ل ا خ ت ي ا ر التام للبشر دون رب البشر هل للعبد أ ن يختار ما لا يريده الله جل وعلا وربك َََُّ يخلق َُُْ ما َ يشاء ََ ويختار ََْْ ك َ ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون الله جل وعلا له اختياران اختيار عام قبل الخلق وهو اختيار للخلق ماذا يقلق اختيار قبل الخلق واختيار خاص وهو بعد الخلق يختار قبل الخلق ماذا يقلق فيخلق ما يشاء لا ي س أ ل عما يفعل وبعد الخلق يختار من خلقه من يشاء وهو الاتباع ج والاصطفاء و ه ب يخلق ما يشاء من كافر ومن مؤمن من مشرك وموحد من تاجر شقي ومن تقي نقي إ ل ى غير ذلك فيخلق ما يشاء لكن الاختيار هنا هو اختيار الاجتباء والاصطفاء ولو نظرنا في حال الخلق لوجدنا ان اختيار الله جل وعلا في الخلق يدل د ل ا ل ة ق ا ط ع ة على ربوبيته ووحدانيته سبحانه فالشركاء الذين يتخذون من دون الله لا يخلقون كخلقه ولا يختارون كاختياره ولا يريدون كارادته وربك يخلق ما يشاء خلق الخلق كلهم وقدر عليهم ما قدر واختار من خلقه من اصطفاهم واجتباهم اختار سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات واختار منها ا ل س ا ب ع ة لتكون اقرب السماوات لعرشه وكرسيه ل ف ض ه ا و ا س ك ن ه ا عظماء ملائكته والمقربين منهم وجعل الفردوس و ط ط الجنه كما في البخاري من حديث ابي هريره واصطفى سبحانه واختار من الاماكن مكه فجعلها خير بقاع الارض صار م ك ت ب من بين سائر الارض وجعل المناسك التي هي مناسك الحج والامره في هذه البقعه ا ل م ب ا ر ك ة فكم من الاموال نزلت للذهاب الى هذه الارض وكم من الاوقات نضحي بها م ن اجل الذهاب الى هذه ا ل ب ق ع ة وكم من اسئله تهوي اليها وتشتاق الى الذهاب اليها على مستوى العالم كله وعلى مر ا ل ز م ن ه والسنين و ا ل أ ي ا م واقتار والاختيار يدل على حكمته سبحانه اختار من داخل كعبته الحجر ا ل أ س و د تخطلا وهنا نقول كما قال ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله لا يظن النظام أ ن اختيار الله لهذه ا ل أ م ك ن ة او من ا ش خ ا ص والاوقات و ا ل ا ز م ن ة كما س ب ك ر انه بلا ح ك م ة او ان ليس لهذه ا ل ب ق ع ة فضيله فليظنن ضالا ان الحجر الاسود ي س ت و ي مع جميع احجار م ك ة حس وتكلم فضيل الله جل وعلا اختياره للاشياء ل ح ك م ة الاولى بفضيله في داخل هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ذ من الخطا الجفين ان يقال إ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء لا فضيله فيها و إ ن م ا جعلت هكذا للمناسك أ و لغيرها أ و ل أ م و ر خ ا ر ج ة عن ذاتها فهذا ينافي حكمه اختيار الله جل وعلا من دنيا اختيار الله جل وعلا اختار ث ل ا ث ة من ا ل م ل ا ئ ك جبريل وميثائيل و إ س ر ا ئ ي ل و ق ض ا ه م على سائر ا ل م ل ا ئ ك ة فجبريل هو منح الوحي الذي ينزل بالوحي الذي ت ح ي به القلوب و ا ل أ ر و ا ح وهو عدو اليهود من الملائكه فلا ومن كائن الموكل ب ا ل خ ب ر و ا ل أ ر ز ا ق الذي به حياه ا ل أ ج س ا د والنبات والحيوان و إ س ر ا ئ ي ل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام موكل بالنبغ في ا ل ص و ر الذي به قيام الناس احياء بعد موته وخلق ا ل ق ل ق واقتص منهم الانبياء ثم اختار من الانبياء المرسلين ثم اختار من المرسلين اولي العزم من الرسل ا ل خ م س ة نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم أ ج م ع ي ن واختار من ا ل خ م س ة الخيلين إ ب ر ا ه ي م ومحمدا ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ت ف ض ل ه على سائر الخلق في مسلم من حديث واسده بن ا س ف ع رضي الله عنه إ ن الله اصطفى كنانه من ولد إ س م ا ع ي ل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من كنانه بني هاشم واصطفاني من بني هاشم و ا ب ت ب ى واصطفى, واصطفى من ا ل أ ي ا م والليالي خلق أ ي ا م ا ل أ س ب و ع والشهر والسنه فاختار يوم النحر ويوم عرفه ففضلهما على سائر ايام ا ل س ن ة ف ي و م النحر هو يوم الحج الاكبر واختار يوم ا ل ج م ع ة ففضله على سائر ايام الاسبوع وجعله عيدا للمسلمين له خصائصه التي يختص بها منها صلاه يوم ا ل ج م ع ة التي يجتمع فيها المسلمون واختص من ا ل أ ي ا م في ا ل س ن ة أ ي ا م العشر في البخاري من حديث ابن عباس ما من أ ي ا م العمل الصالح فيهن احب الى الله من ايام العشر العشر قوى من ذي ا ل ح ج ة قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه و م ا ن ك فلن يرجع من ذلك ب ش د ء ف ف ط ل ه ا على داخل الايام واختص من ليالي السنه ا ل أ خ ي ر ه من رمضان واختلف هل, هل الليالي العشر أ ف ض ل والتفصيل الذي ذكره شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله أ ن ا ل أ ي ا م أ ف ض ل من ث ا ئ ر ا ل أ ي ا م و أ ن الليالي أ ف ض ل من ث ا ئ ر الليالي واختص من الليالي كلها ليله القدر الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن أ م ه خلق و ا ج ت ب و ا ر ت ف و ا ق ت لماذا ليدل أ ن ه ا ل آ م ر الناهي في الكون الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا و ا ح د ة م كلمح للبصر فلا اراده لمخلوق الا وفق اراده الله جل وعلا الدرس ا ل ض ر ب و ي من هذا الجزء من ا ل آ ي ة إ ذ ا كان كل شيء باختيار الله جل وعلا فلا شيء فلا تحزن على ما فاتك, لا تحزن على ما فاتك. ولا س ي ئ ت مما لم ياتك وثقتي ما عند ربك اعظم من ثقتك من ث ق ت فيما في يديك وثقتي ربك كما وعلا اعظم من ثقتك في كل ما سواك ل أ ن الذي يخلق هو الضار فلن يكون الا ما قدر اراد اخطاء فارض عن ربك جل وعلا اراد الله لك الحق اراد مع اخذك بالاسباب لان ا ل أ ا ض ذ بالاسباب جزء من التوكل على الله عز وجل ا خ ض ت بالاسباب و رزقك هو هو ما لك الا ان تحمد الله وان تشكره على عظيم قبضه قد ر ل ك الاموال ا ل ط ا ئ ل ة هذا ا خ ت ي ا ر من الله جل وعلا ل ي س ا خ ت ي ا ر ه السفر لكن لك الماء. واختار لك المال واختار لذاك الفقر واختار ل ل آ خ ر كحكمته سبحانه وتعالى فما عليك إ ل ا التسليم والانقياء و ا ل ر ض ى عله و ب ي م ا امر الله واراد وقدره ستمشي وانت مطمئن كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ل لابن عباس يا فلان اني اعلمك سليمان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 إ ذ ا كان الله جل وعلا يختار ويجتبي ويقتصي من خلقه ما يشاء ف أ ع ظ م من اجتباه واصطفاه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فكل خير أ ت ى به محمد صلى الله عليه وسلم خير الكلام وخير الافعال وخير العبادات وخير المعاملات وخير الدنيا و ا ل آ خ ر ة جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اختار الله له من الشرائع أ ك م ل ه ا ومن العبادات أ ت م ه ا و أ ي س ر ه ا ومن المناكح والكلام ا ط ي ا د ه ا و أ خ ي ر ه ا فسبحان من اهتدى نبيه واختاره واصطفاه د ل ا ل ة على أ م س حاجتنا وضروره ح ا ج ة ا ل ب ش ر ي ة لمحمد صلى صل الله, الله عليه وسلم ولبعثته ولدينه ولشريعته ومنهاجه ف إ ذ ا كان كذلك فالخير كل الخير فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والشر كل الشر في م خ ا ل ف ة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كل, كل طيب أ ت ى به وكل ح ب ي ث نهى عنه اتى بالزواج ت و ح ي د ونهى عن ا ل ش ر أ اتى ب ا ل إ ي م ا ن ونهى عن الفقر أ ت ى بالزواج وحرم الزنا أ ب ا ح لنا الطيبات من ا ل م آ ك ل والمشارف وحرم علينا الخبيث من ا ل م آ ك ل والمشارف فانظر لصيد ما أ ح ل وانظر لخبث ما حرم ت أ م ل في صيد اللحم الذي حله الله جل و ا ل ا و أ ب ا ؤ ه ا ل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وتامل في خبث اللحم والشراب الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على لسانه حرم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من اللحوم لحم الخنزير ت م ف ي ه من ا ل أ ض ر ا ر و ت م ف ي ه من البلايا و ت م ف ي ه ا ل آ ن ل م خ ا ل ف ة جمهور أ ه ل ا ل أ ر ض لشرع الله ودينه من م آ س ي ومصائب ن م ورعب م ن ومن ت ز ع ومن هواء ومن ومن من وراء ما يسمى ب ا ن ف ل و ز ا الخلفيه كرس القبر من موبقات ومن دنايه ومن ادناه فكل طيب اباحه وكل خبيث حرمه وينتهي الامر الى الطيب والخبيث فمن استقام على دين محمد صلى الله عليه وسلم لاستقامه التامه فهو ا ل ص ي ب ومن كفر و أ ع ر ض فهو الخبير وهناك من يسلم لكن يرتكب بعض الخبائث فكانت الدور في ا ل آ خ ر ة ث ل ا ث ة دار الطيبين ا ل خ ل ه وهي ا ل ج ن ة ودار الخبثاء الخلوه وهي جهنم التي لا ت ف ن ولا تبيد ولكن هناك من خ ب ط طيبا وخبيثا فكان يجب و ل أ ن ا ل ج ن ة هي دار الله الطيبه ا ل ذ ي لا يدخلها الا الطيب فكان الذي فيه خبث يجب ان يطهر بقدر خبثه فيما و ت ب ي د وهي ناوئه صافي موحدين ثم إ ذ ا طهر كل إ ن س ا ن بحب حبه و إ ذ ا أ ص ب ح طيبا طاهرا دخل بار الطيبين أ ذ ك ر و ا ل ل ه أ ن ي ت ع ر ل و إ ي ا ك منهم بمنه وكرمه إ ن ه الله الرحيم أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ص ب ة للمتقين و ل عزاله ل ا على القوم الظالمين و أ ش ه د ان لا إ ل ه الا الله الملك الحق المبين ا ل ط ا ئ ل قل ا ه م مالك ا ل م ن ك تؤتي ا ل م ن ك من تشاء وتنزع ا ل م ن ك ممن تشاء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 و ت ب ا ل س ي ف ب ي ن ي د ي ا ل س ا ع ة ح ت ا ج ع ل د الله و ح د ه ل ا شريك ل ه ويحتاج الى الله ويحتاج الى الله ويحتاج ع ل ى الله ويحتاج الى الله ويحتاج ا ل ظ الله ويحتاج الى الله ويحتاج الى ا ل ل و ي خ ت ا ج الى الله ويحتاج ا ب ع ل م ب إ ح ا ط ت ه ب م خ ل و ق ا ت علم ان أ ب ا بكر سيؤمر بالتوحيد فيؤمن فكتب له الايمان فضلا منه و إ ن ع ا م ا و إ ح س ا ن ا وعلم جل في علاه ان أ ب ا جهل خبيث سيؤمر ب ا ل إ ي م ا ن فيعرض فكتب عليه الكفر وهو غير ظالم اللحم علم سبحانه بنقاء وطيب قلوب المؤمنين فكتب لهم ا ل إ ي م ا ن قبل ان يخلقهم وعلم خ ب ث قلوب الخبيثين ف ك ت ب عليه ذو الخبث قبل ان يخلقهم ولم يظلم ولم يظلم ربك احدا ا ذ ا اختياره اختار جل وعلا وفق حكمه وفق احاطه وفق انه العليم الحكيم ا ل خ ب ي ر ترضى عن ر ب وسلم لربه واتقن س على أ م ر ه وتابع نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك عقبت هذه ا ل ج م ل ة ا ل ك ر ي م ة من هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة بقوله سبحان الله وتعالى عما ي ش ر ف و ن تقدس وتنزه جل في علاه عن اشراك المشركين بل تعالى سبحانه فله العلو ر المطلب العلو ر الذات فوق الخلق الرحمن على العرش ا ل ث و ا علو ا ل ق ا ه وهو القاهر فوق عباده يقهر كل من سواه علو الشعب فلا يضاهيه ولا يناظره ولا يساويه أ ح د قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د حاشا الله أ ن يكون له كفء أ و يفارق او أ ن أو يكون له نظير سبحانه تقدس و ت ن ز ل عن شرك المشركين فيا من تشركون بالله عز وجل اين شركائكم من الله سبحانه اين من يتخذون انباء واربابا من الله جل وعلا هل يسالون الله سبحانه حاش وكلا اين اصنام اصحاب الاصنام أ ي ن أ و ت ا ه أ ص ح ا ب ا ل أ و ث ا ن فيا أ ي ه ا الموحد الكريم يا من أ ن ت توصف ب أ ن ك من خ ي ر ة أ ه ل ا ل أ ر ض خذت ربي ولا تعلق قلبك إ ل ا بالله سبحانه ورب يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون قائمة الأعين وما السبب ربنا إ ن ك تعلم ما نخفي وما نعلي وما ي خ ت ى على الله من شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء هل يوجد من يعلم الغيب إ ل ا الله هل يوجد من يعلم ما أ خ ف ا ه الله جل وعلا عنا سواه سبحانه حتى سيد ا ل ق ل ق صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم من أ م و ر الغيب الذي أ خ ب ر ن ا به و أ ع ل م ن ا اياه و ه م يسمى بدلائل النبوات عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا ما أ ط ل ع ه الله عليه اما ما أ خ ف ا ه عنه كما ع ل م ه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره وهو أ ع ظ م المصطفيين الاخيار عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ع ظ م من الصف سيد الخلق خ ي ر ة الخلق لا يعلم غ ي ب ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير ومن خ ي الشكر <تصفيق> اذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إ ل ا الله لماذا تعلق القلوب بغير الله لماذا نقش من الصحراء على سبيل المثال لماذا تعلق بعض قلوب المسلمين شريحك به بالبدوي والصنم المسمى بالحسين والصنم المسمى بالسيده حسين ن ا د رضي الله عنه و ر ض ا ه هل هو في هذه ا ل خ ش ب ة تطف حول خ ش ب ة و ت ن ز ر لها وتدفع أ م و ا ل ك وتطلب النفع ودفع الضر من خ ش ب ة من خشبة اذا كان سيئه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد يا عمر س و ل الله اعمل فان الى ا م ل ك الله ي ف عبد الله يا فاطمه بنت عبد ا ل م ا ل ب يا عمر رسول الله اعمل فان الى امرك الله ي ف عبد الله, اعمل من الله ولا يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم أم الحسن اعملني ف إ فاني لا املك لك من الله ن ف ع ولا ضرا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت ليحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشرك ه الذي يعلم الغيوب هو ع ل ا ب الغيوب وحده سبحانه وهذا من خصائص رب العالمين ف إ ن أ ر د ت أ ن ت ر ا ي فرائي ربك عز وجل إ ن كنت تخشى من أ ح د فلا تخشى إ ل ا من الملك سبحانه إ ن كنت ترجو أ ح د ا فلا ترجو إ ل ا الله الذي يعلم ق ا ئ ل ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور لا يخفى عليه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء ثم ي أ ت ي تقرير التوحيد الذي كان أ ص ل الصراع بين موسى وفرعون وهو أ ص ل الصراع بين محمد صلى الله عليه وسلم و ص م ا ه ي ب ن قويم وهو الله هو الله لا إ ل ه إ ل ا هو لا معبود بحق ا ل سواه لا يجوز أ ن يعبد غير الله ف ا ل ع ب ا د ة بكل أ ن و ا ع ه ا و أ ش ك ا ل ه ا لا تصرف إ ل ا لله جل وعلا له الحمد الثناء الحسن على نعم وجزيل عطاء فهو المنعم الحق لا ن ع م ة إ ل ا وهو منعمها ولا ضرر إ ل ا وهو رافعه في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة الحمد لك يا رب والشكر لك يا رب في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ح ي ا ة ا ل آ خ ر ة وله الحكم له ا ل أ م ر وله القضاء وله ا ل م ن ل أ ن الحكم في ا ل ل غ ة هو ا ل م ن ومنه القضاء فلا حكم إ ل ا لله, الحكم إلا لله. إن الحكم إ ل ا لله ارى أ الا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه ذلك الدين ا ل ه س لهم حكم ومن حب ف الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة أ ي ض ا فهو م ا ل ك يوم الدين لمن الملك اليوم بالله الواحد القهار فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم ير ا م ا ر ل ه س ر ع الحساب له الحكم في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة و إ ل ي ه ترجع الى أ ي ن المرجع إ ل ى أ ي ن ا ل م آ ل ففروا إ ل ى الله فلنفر إ ل ى الله إ ل ى ر ح م ة الله إ ل ى أ م ن و أ م ا ن الله نستظل بطاعته ونتمتع برحمته ونستلف بكنته ونعنى بعنايته سبحانه وتعالى إ ذ ا استقمنا على أ م ر ه كان لنا ذلك و إ ل ا كانت ا ل أ خ ر ى ولا ت ن و م الا نفسك اشكر الله ب ا س م ا ء ا ل ح س ن والصفات ا ل ع ل ا أ ن ينفعهم الله كما قلنا و ا ل س ل ا <متصفيق> اللهم انصر الاسلام عند المسلمين اللهم اعذف ذكراك الحق والدين اللهم عليك ا ل اعداء دينك في مشاكل ارضنا وغيرها اللهم انا ندراك بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد ك ي م الى نحورهم واجعل ت د ب ي ر ه تدميرهم واجعل الدائره تدور عليهم اللهم انصر ا ل ا س ل ا ع المسلمين اللهم اعذف ذ ر ا ك الحق والدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المسلمين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات م ن ه م كربهم وقالوا ر ل ل ه ان ي ا ل ر ة م ج ي س ا ل و ا ت اللهم إ ن انك ع و ذ ب من ت ح ل ث ي ن ف ع و م ن ق ب ل لا يخشع و م ن نفس ل ا تشفع و م ن عين لا ت ت م ع و م ن د ع و ة الله ي س ت ج ا ب لها و ص ل ى الله و س ل م و ن ا ر ك ت ت ح ب ب ي الشفير م م ح د و ع ل ى آله الله